بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلفكم وما يبث من زابة آيات لقوم يوقنون وقتنات الليل والنهار وما أنزل الله من السماء أحياء به الارض بعد موتها، فأحياء بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله مسلومة عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاق أثيم يسمع آيات الله جفلا عليه ثم يصقه استكفرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين من ورائه الجهنم ولا يغني عنهم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 الله الذي تغفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فصله ولعلكم تشكرون وتغفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفعوا للذين لا يغفعون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون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 ورزقناهم, ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم على العالمين الْعَالَمِينَ بينات من الأمن فما اختلفوا إلا من بعث ما جاء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 الذين لا يحلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المحتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء منهم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 أفرأيت من اتقد إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه, على سمعه وقلبه وجعل على بطره إشاوة فمن يهديه من بعد الله تَذَكَّرُونَ تذكرون وقالوا ما هي إلا حياةنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا التهد وما لهم بذلك من علم إنهم إِلَّا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيننا ما كان حجتهم إلا, إلا أن قالوا اتوا بآبا وإلى يوم القيامة لا ويب فيه, فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يرسر المبطلون وترى كل أُمَّةٍ تَجِيءُ كل كُلُّ أُمَّةٍ تُجْزَىٰ إلى كتابها كِتَابِهَا تجزون ما كنتم تعملون هذا مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ لَا ينطق عليكم بالحق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 وَأَمَّا الذين كفروا أَفَلَمْ آيات لتسلع عليكم فاستفرتم وكنتم قوما مُجْرِمِينَ وَإِذَا كيد إِنَّ وعد الله حق والساعة لا غيب فيها قلتم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 وفي اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وضرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين